وما أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصَّلَاةَ ويقيم الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ وذلك دين الْحَمْدَ لِلَّهِ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار برزانه فوش جيشنا درس ويم لشرح كتابي الواجبات المتحتمات واتاه او واجبات كحتمين لسرهمو مصمانك شفياو بيتش افرد بزانو علمي ببوشار بيت واجبن كودبا واجبن ولكن هذا كان يجب ان يكون المسلمين في الاعتقاد الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى لدرسي الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى الاعتقاد الى اگر انسان اوکرده خرابانه انجام بدات اسلامت کی هل وش یتوه ایمانک بتال دبیتوه په کو چون دزنیوش بګرید به اندی مبطلات وضو بتال دبیتوه به همان شیوه توحید ایمانش مبطلاته ا درس را به همان شیوه لګل باسی ناقدی چوارم بوین خید منو به زری شرح کرد امر به الی مخه عزوجل لګل ناقدی في أنجمه بين واتأمره دو نواقض دخولين، لو نواقضان إن شاء الله دفرمي ما الساعة رحمة الله وإخوة الله الخامس وتناقضي في نواقضي إسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر هركسيك، بغضي ببيت رقي ببيت لا شتيك لك هالك لفرمانك يا پیغمبر اخوينا يا عبد الله صلى الله عليه وسلم اجر اي شي شبيك كدوي فيكاي هر بدينو بي باور بيته هر كثر بي الاسلام درچيته لا برو بغض ليتي يرقق ليتي من ابغض هر كسي ابي بغوينه رقي بي لا شتيك فله شي نكريا جرب ياخذ وجوبيات هرشتيك شتيك لاعيني اسلام لو ديني بيغمري خواه صلى الله و سلمك ممن هاتوا توب الرق بدلوا رق اللي يبي بغذاني أقال بعمل جيبت جيبكي مادام ضلط الرق اللي يتي هرب يباور بيت وكافر بيتا اخوة مفارز يا ربي بيزان عند فرمون أم جوريا لجوركي نواقف الإسلام جورك لنفاق دوري اعتقادي وتبع النفاق دجورة هاي نفاق اعتقادية هاي نفاق عملية نفاق اعتقادي وتإنسان لإيمان دركات أم جورياً رقبون لآين الإسلام رقبون لسنة الهاتف يا أخوة رقبون لهرشة الإسلام هنا ققين إليتي وأي بوغزيني أما ناقضك صفاتك صفتك لصفتك المنافقة إليها أريد خطفك بكتوك بكتوك بكتوك بكتوك وهي أفرمون بوغض عملي قلبية ديارني لخلق والله دال الله ودالك ما بس في شيء الرقبوني كديني وعقدي كالرق للاسلام ما الرق للسنة دغالي بي غمر خويا الرق للاسلام وكو عقد الرق ليتي وكو الدين مبدا الرق ليتي اي بغزني اذاني اوديني الرق ليتي او انسان بكافر بيت بي بباور بيت وابزاني اسلام شي قبيحه يعني اسلام قيزونا يعني اسلام اوياء نقص كما الكروب دي فالين وكو خلطاني كوانا حليل اي اسلام وازاني دين اسلام نقصتي وغلط دييا بو يا رقيا النبي يا صلى الله عليه وسلم لجل أوش أزعم كبير يا مرיחوايا بوين روم بوتو يا ركن لشاعيريك لشاعيركالإسلامة شاعيريك لشاعير الإسلام كلنا يشكرن روجو كرتن حج كرتن زكادان كأي بوغذيني لا دلوا والرقي اللي يتي هو إيمان نما لا دلوا بعمل جه أنزامي ما دامنا نا خورنا خورت بباعوري يتقبونا كريت يا بقى للتوحيد بيت إبتدى تعالى أو خالتان قبوره وصفتان تيه فنا أجرين جور غير أخوا شخص برسن كباس توحيد أكيد رقين هركسي كبانج توحيد وتوحيد أكن توحيد الله وكناوة لبر توحيد رقي اللهم مصانشة وترقى كان أجرد أبو أين إسلام بغض أنا جرب أبو أين إسلام بويه بكافر بن أجرد عمل عمل لا إخوة تعالى صدي بوطنية شو اللي ناقه أبو جنب بويه إيمانك أنت بتطلب هالوشايوا بيبي بي بكافر جا خوش يسألك أم صفة ده صفة دي كافرة كانوا صفة دي دور كانوا بويه إخوة عز وجل السورة محمد آيات نودا فرميد ذلك بأنهم كريهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ده فرمي أو قمراء يتوشي او أبو أو خجالة يو أو رسواء يتوشي بو بس سببتي بأنهم كريهوا ما أنزل الله تقول رقيا يا أبو بغضيا أبو لأو كخوا دايبازان رقيا لقرآن بو رقيا لبرنامي أخوة تعالى أبو فأحبط أعمالهم أخوة فردوة غارش كردوة كان يبطال كردوة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 حق كان هنا قومي أخوان بلام زور بيان برامبر حق كارهب أين بغضان بهوي أو بغضور قد لآين إسلام لتوحيد لسونا نغام بي غامر إخوة كافرب لإسلام درجون أما ناقضي في النجم الإسلام أجل شدك لإسلام إيها بي بغضيني رق ليه بكافر كافر بي با عمل إشبه بي سوكي لنا عمل في نكودها هر أوصفة نفاقة برواد إيكي تولد الله باورتيني في ممسى السادس واتلنا قضي ششم لناقبي الاسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الايه سوره التوبه ايه 60 و ما ما صدق فلميت هركسك قياب ياخذ عفره سكايتي وقال طب كات بشي ديك لا عين اسلام افهم بشي ان عمل هجاري نكره بل بنيوجيان رجل بشي ان نكره هر شي ديك بيت سنتيك بكتو بكمي بزاني خاب ما فرزيت واجبي بيت ركني بيت كما ادم لا عين اسلام دهياو قالناو شريعتي خوات جي بيتو تو سکه اتی بیام کیت، گالتی اگر با پاداششی خواهی تعلب بوسک کارن، یا خود لعابی خوابی بتوان او کافر بید. کافر بوید مسلمان نش بی ایمان دنما. اسلام دقت هلو شایوا. استهزاء و سخري کردن، گالت کردن با این اسلام کفری جوریه لایمان درجید. باید آوانی ک شرح امکتی بدکنیم، امّا عقرب دکن فرمون، الاستهزاء و تقريبًا ما هي سكاتي كردن، غالطربي كردن بسكباس كردن دليل بلغي لسر أو بياوة أو كسام لدل ورقي لو آينية حرمتي لآينية لأن شتي معظم وبرز لدل خواهنه زور خوشهيستا جي ثناء ورز و تقدير و تبجيله هل سيكتو خوشتاوه؟ للاد بريزه مدحي دكيت بچاوي برحرمت سري لكيد. خوشهي سيبوهيهي بجواني باسي اكيد بجاوري اذانيد چونكي عليه ماشي كي معظم على لام الذين عزيز لهم عظمه الهياء ابدا لبا تا يديني اسلام كديني حق وداسيهم واجنا سماوات كانشا هر انساني غلطي فكر او بالغاي الثانوي كضلي حرمتي الاسلامي تينا ماوا ضلي ريزي الاسلامي تينا ماوا بو بيدكات رقي لياتي بلاي وانا شيلنو نارك يا من فرز يا ربي چونكي او كسا اولشان کفر غیتی و عمل قلبی نما و عمل جاکا دجمعانی پیغمبرانی خوا صلوات و سلامی خوا صلی الله علی پیغمبران بیت پیشان و بو بر دوام دالته اندخه به پیغمبران شکرتین پیغه کړه که خوای تعالی لو ما اندکه که چون برعمل او پیغمبر برزنه و دالته اندکن ک دین خوای مو تهنه وا و خوای تعالی فرمید لسوره انعام آیات ده ولقد استهزئ برسل من قبليك بدلني أيوة أي محمد صلى الله عليه وسلم قال تشكرها سكاه تكرها ببيغم برأني بيشتوش واتضرد لخود منك قومك قد بيت ألم شيد بيت ألم شاعر بيت ألم جني جسيلي وشانه بيشتوش بهما شو قوم سر شو كان يعني بلا هو قصعين حقني أول نسر بعطونه. وسلم يعني إسلام بها ما شاءوا كافر دبئل. لسورة محمد آتى الصي خوات عادل فرمد ولا تعرفنهم لحن القول. ودأي محمد صلى الله عليه وسلم أو منافقانك بدور تون. بالروالات أذن من هنا وبدل إيمان النهناوة. أو أن ديا رقلتويا أو أن دجالت بيدك نو أي بغضين دينك حد هرب زمان بق سكانا لا لحن قس كان ديا ناسيبا أو أن يكون ذلك قدرت أن أحدهم في السكاءة يتسرزبان ولا تعرفنهم تتشارك تلك الناس في لحظ القول هل كانت أحدهم لا كانت أحدهم لكن بس في السكاءة أحدهم إسلام لسورة المطففين آيات بيستنوب السيد وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا اذا قَالُوا قالوا ان هؤلاء لضالون خيط على فرمين بدون يا ايوا اوانيك مجرمو تاون دارن في دكان قاطعن في دكان بزانه مسمنان هركاته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 قائت على فرمين وإذا رأوهم قالوا إنها أولئك الظالون كاتي أجانى إيمان داراً داراً أما نشدبونا أما نجمرابون شون محمد كوتنا أما صماعنا جمران شون أعين الإسلام كوتنا قترت أجانى قائد على فرمين لرجي قيام الدروج جديد آخرين الجهنم وا لسر أو كفردان إن جيمان كان قال تكرن بخواي عز وجل ببيغماركي خدا صلى الله عليه وسلم بآيني إسلام بسنة لغان ببيغماري خدا هل إنساني أوصفتيتي بيه ببالغي قرآن كافر بوا ببالغي السنة ببيغماري خواه كافر بوا بإجماعي أهل علم كافر بوا أي أغرأو كصير جنيوج بيدات فيه يعني بس لبعاني السكاتي بجنيوج بدا أو من بابي أول كافر زانيني إسلام رحمتي إخواني لبيه استهزاء وقال تكرّنين كده دوّبا شوا. ده فرمه قال تكرّدن ذكرية دوّبا شوا. بشهك يبيه الاستهزاء الصريح. هندي استهزاء كردن إياه كان كأوائل تخرج منوها ما مساهن أبو بود أبزيبو. الله عليه وسلم غزاي تبوك. بنيت سانذكر لنا اخوان الا سكانان قاتين ذكر اصحاب كان في غمر اخوان صلى الله عليه وسلم قال فكنني ثم بس اقول وكوا اب انا خاوندين قلت ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ارسنا ولا أجمل عند اللقاء نما بيني وقد أم صحابنا ام قران فنانا او نكتسوا به بخور بي وزور خور بي ودروزن بي لا تشعر جبان ترسنوك بي اما ترسنوك جبانا كما تعطي أصحابكم في غمري خدا صلى الله عليه وسلم لذلك الرجاء المسلمان جوليان بو فرمي والله أو ديار إبو منافقا رمشكات تان لكم في غمري خدا صلى الله عليه وسلم أو آياتي كما مصهنا قل أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئون سبب نزولك أو حادفه أبوك لشرت أبوك كأكوة كا نريه أنت خلق أو قصيان في أشعر او مصمانه بقت الله بيغمر خدا قرآن ده بزيبو فرموي اي محمد صلى الله عليه وسلم كمرك لو جي جايين لو دولن بدمري ري وقصد كان ماجيشين بس تو باسي اصحابك انت كان, كان بيامري قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستاذون يوا جابه خداي تعالى جابه فيغمر في جابه ايمان ده دا دينك لا تعتذروا عذر مهن فاكان ما كان ما نزال يوا جابه ما قرد من اخواتك که چو شکایت ادیگه دا بزیبو کابر به پلپال راکه بالای پیغمبری خدا ایل رسولی خدا کرد ولله رجعت دو ردیش بو قصیر رجمن دکر بخومن حربت من رجعت تعبیه پیغمبری خاص سالم جا بندازیم فرموا قبل الله و آیاتی و رسولی کنتم تازه زیون کابر د خویه خلق جانو بقد کرتن حشتهای پیغمبری خوایا لتر سوای لاتبو و آبرویشبو بدم راکدنا و آروری برده پای د آجیله خوی نبوده تا یعنی آزاری نبود بس او ناخواهد تا از درک کند او علماء فرمون او کابراهیه ایمان بو پیشی کافر بو اما رئیک رئیت را فرمون او کابراهیه اصل ایمانی لابغه ایمانی لوازم بو هندی که فرمون نخر او کابراهیه خود اصل منافق بو نذله منافق بو بس بر والد در قلم مسلمان که اوت ریو هاتا منزگود نوشید کرد که اند می آیه ی تاکم مؤمن نبو او روجه لو که تدرک کود کوا او فی قالتی که به ایمان دارن، بوی هر کسی گال تب که بنوش خوان کنی مزجوت لبر او کوانيوش کن. تو گالتی که او مسلمان نیوش کرد، گالتی که دکل لبر او کوانيوش کرد کافر بید. یه انکسی اچی بو حج، سکادی بیکی. بو گالتی باسیکی. اگر لبر او بکوه حج اکاد کافر بید. هر عبادتی که مسلمان پی هسته، هر چاکی پی هسته، تو سکاتی و گالتی بیکی، خص دچاره کبیه، عملکه و عباده کبیه، او پی کافر بی ل آینی استم خوب من فرزید. خالت زور نما ملتي اما نہ حالين كات ابن مسلمان بن اكا بو ديني خوا سو كات بيكن كات بيكن امركابت شاكا قالتي بيكن اگر قالته فكر نكه سو كات جكه لب او بي كوا شاكن مينيه او كافر بيت پري والله كا م هل اصلا بار شاكن ني شاكا جي قالتي بيكي او كسي نه كهل خراب قالتي بيبي زور ما ميل نما ملتي دي ما غزاه كه بخر سي كوار شي دنا گنج ابینی برودین خوا گراوتوا رشد انا کسندی قمر خوایا صلی الله وسلم اگر ایمه پیغمبر خوا بین پیشتا خو من له حدیث گانی بخوینین پیغمبر من رجر بوها حتا او رجو فاتگا رشن تاشیوا اصحاب گانی چنه برج بتاشن هموی ان رجر بنن هموی ان برسی می رن ک دووا چون رجرنن واجبا برسی میکردن واجبا چون غلطی پیگی اثر پیغمبر خوا بین خود بخوینا او رجر بوها تو بیاریشی نبگذتی بمکیت. اما برای یاروی خواهی منش موافقی که اون سنت دوز نبکه مو. خرچیز اون ما بینی وا. مسلمان بین گذتی بگسالی و بعد صیر شقی کوایای. و الله اگر گذت کرد نکت بوریشه. لبم او بیکسونیت بیگم ریخای بیگافربیت. بله و الله سوندی زنگ رو. رقیلو سوندیش ا. حال اصلا ما بس بو. و الله حاضر بیش نیه. اخباری خمار دنیا وا. بابی خمار دنیا منامی وقت. یه انگلی بیمکیت. خواب من پر زی. یه انگلی که بشرف وبريزن اخوان فوشيو ديلي بالاكوشو حجابين ملك دوه هناكو ملغا هيا اوكسيكا كشغيروتا بوغيروتا خزانغيروتا دا صلات مالوينيا قدرتي دي ما بو اوي اي باخي خوي زو حجمنا كده سري خدي دي با بو خيدانا بيشتل غاثو بتوكا ارش نغي هو بيتشا و لجرم عبايا ألي بوذا متعلق بوجيوة؟ كردينيا أونيا نية حجاب جوهيني دي أصل دي هراء دردوسية. صاحف لله العظيم. قال طبيعي أكا. قال طبيعي كناك بحجاب لبناوي بكأدي حجاب, لبن بك حجاب لسليدي بيكافر بيد. بابي المسلمان مو صاح جم كردو وبنج أخذ من كردو. قال سكرن بعين الإسلام. بسونو بيقمر إخوة بفرض كاني خوات عرفيكافر بيد. إننا كمال جايم لما مجلس كان ولا دانيشنا كان خلق قصنا كات كحسابي بوناكات. أما هم المصري اعتقادو بالباورن. ولا تزبيحي بليس الله ما مصمن حمر رجاء أنا ختم أكم أي بقاطب مصمّان أكيد أي بقاطب حجاب أكيد لبروك تغييره روت قوتها خزانة الغتوقودة لا قناعة تناكأت إسفا دنيا بوئيك كابري بياوي شاكم أتزم أو كابري نلقيه يخد عيدارا والله عيداري لا يخوات على فعيداري أجب خد أنا شيء دوا أما استهزاء صريح بو استهزاء غير صريح علماء فرموا بحر كقرا غنية وتأمّدنا أما ده حالته هي للآخرة كذي، أجر خدنا بارزيلة كذي وكو شاب نقي نيت شاب داعري بروحه تجينيت لمسلمانك لسر الدين غلطية في بكيد. ياخد زبائن لدركيت. يا اللي بارزوك أي. يا نشاق قناة بينو ما نكذل القرآن جوی لبان غیرت از سکته پیکانی دمای پیکانیت، این تو خوابان اشتا. او گالتی کرد به بانک شاعری اسلام، او کافره بی پی. جوی لقرآن خوندن بیه، جوی لبان بیه، جوی لسنت بیگماری خواب بیه، گالتی بی اکات. پیاره که مسلمان و داعی مستحب بینه، گالتی بی اکات. دل خواندن هم دینی که آواهای. امر به معروفون، علم کرده بینی گالتی بی اکات. نوعی که لزوره. آبی زبان خود پارزی، زور باوریایی، نتوانی جور آدنگی. صی غلط بکی، با اسلام. بس انه بيغمر اخوا بتعاق كاري تصك سازي تجي عين اسلام دينتا سرمايتها مصيره باينفتا هيا والله بدين وجواني بدين وطيوي اگر دين نبو زوبي ريزي حاشل رحول لك حيوان ايش كم تربي دين الانسان كبا انسان وبمروب دين والي كتاوا رزدار بالله اخو تعال دين اسلام دين الجده دين الجدياتا دين حقيقة راستية دين هزل وقال تكردني قال تجيبك إيه؟ شو اللي نحن حقه الله عز وجل في غمرة الحق جند الرحمات وهم عالم توبوا بالتواهدي خذمتي بقي ببرس بخينا أصحابكم في غمرة إخوة صلى الله عليه وسلم. شو إن براستي شرزا أي نسلامون خويان ماليان منداريان خاكيان ولاتان هم قربان عقيدة توحيد. إيش أوجانا فيك زوربا خلج جزائر عربون قبل كان لي كول بو چون بو غزا بو دعوه بو توحيد لو جي و فاديان كد كجراون قبل كان لي ويا لفيناوي او اينه خويا انداب كجدو لفيناوي اسلام چون الدين لله عزيز بو نقالتي بكو السغاتيب كن لما الخدوا بزن كي جاكيت بو اهل العلم فرمون واجب الأسرة هم مسلمانك كاتي كسيكي قال صجارو قال تي أبنات كقالت ب伊斯兰ك أبناء صحتك. بالإطّاق الله لا خواب ترسيه. دينك في خاله لا خواب هاتوا. أوه كروانك بيم بمان خوابو بيرق مروانك كرد. برنامجي قرآن. أبيت هو رزده برز زيديكي. أنجز ذا البيت. بيو بجريت. بلاته بحرمة بيت. قال تي في هاتو نصيحة دي وارنقد إنكارك كرد. دجاجتي بكي. برنامبري باستيد. نقبل بخيرني بوي. يعني كذلك يقولون بخواي عز وجل يعني ببيغمار ما صلى الله عليه وسلم يعني ببيغماران خدا يعني بشاككاران أولياءان أبيت التولي تكيانان نشيط بوي عز وجل أفرميط لسورة النساء آياتي صد وصل وقد نزل عليكم في الكتاب داب زيوبوتان لقرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أقر يتعلم لما جلسك آياتكاني عز وجل كفري فيكرا قالت فيكرا فلا تقعدوا معهم دانا نشيط لتك أوكسانة لما جلس لا نشيط لأنه كم القادة لا نشيط سكاة يكر بآتي قرآن بآين إسلام ببيغم بركات بس نهاية قرآن ببيغم الأخوات للا فلا تقعدوا معهم للا يندان نشيط حتى يخوضوا في حديث من غيره تاق سكاين قرآن باس شيء يدرك إنكم إذن مثلهم أقل هل نصانو دانشت إقرارتان كرد يوشوك أوان أو كافر مدوش كافري، مادام إخلاب كلاسة التاوانو قلت تكلم بأينا إسلام إذا خوشيسان زبان خطان بفارزن دستو دم خطان بفارزن إسلام لا تنبريز بيت عزيز خوشيز بيت فيغمرة فرمية صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهو بها في جهنم سبعين خليفا إمام بخاري جرتوا فرمي بندية واهية حساب بقسكان خوينها كقصي والد بيدرتيت حساب هنته بكم والله لسر أوقصية حفتاه عايز للجنه مسوديه وهذا حفتاه صاله لسر يقصيك شجي اغيل اخينه بو همش يوتيوب حدودي بقصي خيد هناك قصي, نوا قصي مستحق لسر بسوديه حفتاه صاله أي قلت شوارب يقصيو جمل يقصيبين او ثوابه أو عقابه طبك تعالى كوالسر یام بس زای خوای سرندی کرد واتو اوش کافر بید برخوای تعلق نمیدی پیاوت شاکان و هلی ایمان او بعدش یانا تو قاطی بپکی او کسی خراب و کافر بیدین بی او جزاقه دی لجهنم تو قاطی بپکی هر کسی او حالی بید دبیه با خوای بچه تو بکه اگری نتوان کات لا خوای تعلق با در حساب که نصیحتی کوتایم بو کسانی که وار رج زوج ابي اللي عندي مجلو قفار و سراوتوا اسلام و بيغمل خوا و قران و كلام مسلم و اسلام و بي كافر ابن واجبه اي شي خدما جوين يجبكن تداخل اسلام لكن يبرز سيدا خدما مصحح حسابا كن والنصيحه تجب اولاد امور ده صلاتان امه لتا كهركسي بادبي وايفرد دم درجي وايفرد دستي دا بكرن داركاري بكن سزا كنت وانا اجريت برنامج الاسلامي وبرامج غير من اجينا خلق فيه بياقه دبيت اجينا عاقبته شيء خراب دعاكم في لخواي ربان خدا زيادة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين